دنيا تسامينا بما فينا من الطبر فكنا قلعا اعتاب في قبري لقد كانت اوائلنا لهم في الليل اناتوا وكانت جابنوب بملحمه ففي الساحات جناتوا جابنوب بملحمه ففي الساحات جناتوا ففي الساحات جنات على الدنيا تسامينا بما فينا من القبر فكنا قلعة الا بشري غدا هناك الذي مرما على الاعتاب في قدري على الأعتاب في قغري. لقد كانوا لتدن نور اساح الطيق كانوا نورا اساح الطيق والكرفه على الدنيا تسامينا بما فينا من كبره فكون قلعة الاكوان نحميها من الشر فلما زال ما كنا به نسمو على البشر غدونا كالذي مرمى على الأعتاب في قدري غدونا كالذي على الاعتاب في قذري على الدنيا تشامينا